م و س و ل ه ا ل ن ا ل ل ه أكبر、okay. ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن t s a n k you. Yes, indeed. <laughs> م و س و م ه ا ل ن ا ب ل ن ا ل ل ع س و م الاسلاميه